فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشق الذي كَذَّبَ وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا وجه ربه الاعلى ولن سوف يرضى